أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرطوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وَدَعَوْكُمْ مِمَّا كَذَلِكَ الله اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ تكونوا كالمذين تفرطوا واختلفوا فأما الذين شرثت وجومهم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم الله من فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريده المن للعالمين شبكة ملامح